يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله باب ذكر التكبير في قراءة ابن كثير قال أبو عمر اعلم أيدك الله أن البزي روى عن ابن كثير بإثناده أنه كان يكبر من آخر والضحى مع فراغه من كل سورة إلى آخر قل أعوذ برب الناس. يصل التكبير بأكبر سورة وإن شاء القارئ قطع عليه وابتدأ التسمية موصولة بأول السورة التي بعدها وإن شاء وصل التكبير بالتسمية ووصل التسمية بأول السورة ولا يجوز القطع على التسمية إذا وصلت بالتكبير وقد كان بعض أهل الأداء يقطعوا على أواخر السور ثم يبتدئ بالتكبير موصولا بالتسمية وكذلك روى النقاش عن أبي ربيعه عن البزي وبذلك قرأت على الفارسي عنه والأحاديث الواردة عن المكيين بالتكبير دار على ما ابتدأنا به لأن فيها مع وهي تدل على الصحبة والاجتماع فإذا كبر في اواخر سورة الناس قرأ فاتحة الكتاب وخمس آيات من أول السورة البقرة على عدد الكوفيين إلى قوله تعالى وأولئك هم المفلحون ثم دعا بدعاء الختمه وهذا يسمى الحال المرتحل وفي جميع ما قدمناه احاديث مشهورة يرويها العلماء يؤيد بعضها بعضا تدل على صحة ما فعله ابن كثير ولها موضع غير هذا قد ذكرناها فيه واختلف أهل الأداء في لفظ التكبير فكان بعضهم يقول الله أكبر لا غير ودليلهم على صحة ذلك جميع الأحاليث الواردة بذلك من غير زيادة كما حدثنا أبو الفتح شيخنا قال حدثنا لأبو الحسن المقري قال حدثنا أحمد بن سلم قال حدثنا الحسن بن مخلد، قال حدثنا البزي قال قرأت على عكرمة بن سليمان وقال قرأت على اسمه العيد بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت والضحى قال كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة فاني قرأت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك وأخبرني ابن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد أنه قرأ على عبد الله ابن عباس فأمره بذلك وأخبره ابن عباس أنه قرأ على ابي بن كعب فأمره بذلك وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك وكان آخرون يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيهللون قبل التكمير واستدل على صحة ذلك بما حدثنا فارس بن أحمد المقرئ قال حدثنا عبد الباقي بن الحسن قال حدثنا أحمد بن سلم الخاتني وأحمد بن صالح قال حدثنا الحسن بن الحباب قال سألت البزي عن التكمير كيف هو فقال لي لا إله إلا الله والله أكبر قال أبو عمر وابن الحباب هذه من الإتقان والضبط وصدق اللهجة بمكان لا يجهله أحد من علماء الصنعة وبهذا قرأت على أبي الفتح وقرأت على غيره بما تقدم قال رحمه الله فصل وعلم أن القارئ إذا وصل التكبير بآخر السورة فإن كان آخرها ساكنا كسره للساكنين نحو قوله تعالى فحدث الله أكبر وفرغ بالله أكبر وإن كان منولا كسره أيضا لذلك وسواء كان الحرف المنون مفتوحا أو مضموّما أو مكسورا نحو توابا الله أكبر ولخبيعهم الله أكبر ومن الله أكبر وشبحه وإن كان آخر الصورة مفتوحا فتحه وإن كان مكسورا كثره وإن كان مضموما ضمه نحو قوله إذا الله أكبر والناتي الله أكبر والأمتر الله أكبر وشبحه وإن كان آخر سورة ها أكناية موصولة بواو حذف صلتها للساكنين نحو ربه الله أكبر وشر يضه الله أكبر وأسقطت ألف الوصل الذي في أول اسم الله عز وجل في جميع ذلك استغناء عنها فاعلم ذلك موفقا لطريق الحق ومنهاج الصواب ان شاء الله وبالله التوفيق تم كتاب التيسير بحمد الله وعونه في أواخر شعبان سنة ثلاثين وخمسمائة وكتبه صدقة ابن الحسين بن الحسن حامدا الله تعالى ومصليا على رسوله النبي وآله الخاتمة الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يسر لي خدمة هذا الكتاب العظيم التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني وأصلي وأسلم صلاة وسلاما دائمين ما دامت السماوات والأرض على إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ففي الختام أذكر بعض ما توصلت إليه من فوائد ولا شك أن هذه الفوائد نابعة من عظيم قدر هذا العلم وهو القراءات لارتباطه الوثيق بكلام الله عز وجل فقد استفدت في مجالات شتى ومن قرأ كتاب التيسير تبين له عظيم قدر مؤلفه الإمام العلامة أبو عمرو الداني رحمه الله من حسن تأليف وسعة الطلاع وقيمة علمية لكتبه القيمة وذلك من خلال الاطلاع عليها وتناء العلماء عليها ومن خلال هذا البحث والدراسة لهذا الكتاب النافع تبين لي أن هذا الرجل رحمه الله قد وهبه الله طاقات وقدرات تميز بها فصرفها رحمه الله في خدمة كتاب الله عز وجل في كل مجال استطاعه ولقد استفدت من هذا البحث فائلة عظمى من خلال الاطلاع على بعض مؤلفاته رحمه الله وكذلك بالرجوع لكتب القراءات الأخرى وكتب التراجم التي وثقت منها ووقفت على شيء من سير هؤلاء الاعلام الذين نقلوا لنا كتاب الله بقراءاته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم في سماء العلم كالنجوم بل الشموس الصاطعة فرحمهم الله وجمعنا بهم في مستقر رحمته وقد أحسن الشاطبي إذ قال في هرده جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا ومن هؤلاء من وثقت من كتبه وجعلته عمدتي في التوثيق وهو الإمام المحقق محمد بن محمد بن محمد بن الجزري رحمه الله الذي ما ترك في المتواغر والصحيح من القراءات شاردة ولا واردة إلا ذكرها في نشره وكان التيثير كما ذكر أول أصل من أصوله ولقد هالني ما وقفت عليه في المطبوع من أخطاء للمستشرق الألمالي أوتويرتزل الذي أخرج الكتاب عام ثلاثين للميلاد عن جمعية المستشرقين الألمالية بمطبعة الدولة بإستنبول حيث أخطأ في نسبة القراءات في سبعة مواطن وهذا خطأ شنيع كما في سورة المائدة عند قوله تعالى شنآن وفي سورة الأنعام عند قوله تعالى ولتنذر بل أخطأ في كتابة آيات من كتاب الله تعالى وهذا أشنع كما فعل في باب الإظهار والإضغام للحروف السواكن في قوله تعالى وإذ جعلنا فكتبها فإذ جعلنا وفي باب ذكر مذاهبهم في الفرح والإسكان لياءات الإضافة اخطاء في الإحالة والرسم حيث قال وفي المؤمنون رب الله وقد جاءني البينات والصواب وفي المؤمن أي سورة غافر كذبه الله ولما جاءني البينات وقد نوات على أخطائه في المقدمة وجعلت جدولا لأخطاء المطبوع الكثيرة في آخر الكتاب بعد هذه الخاتمة ولقد يسر الله هذا العمل بمنه وتوفيقه فله الحمد والشكر والثناء الحسن ولا يفوتني أن أذكر أنه قد واجهني بعض المتاعب في الحصول على أقدم النسخ لهذا الكتاب وهي النسخة الظاهرية من دمشق المرموز لها بضاء والنسخة التيمورية المرموز لها بتاء وهي من القاهرة وقد كلفني هذا وقتا وجودا وقد تحريت في إخراج هذا الكتاب وتحقيقه الدقة والصواب ما استطعت إلى ذلك سبيلا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وكل عمل بشري عرضة للنقص والخلل ولا عصمة من ذلك إلا لكتاب الله عز وجل قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقد أحسن العماد الأصهاني حين قال إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده لو كان غير هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته فما كان من صواب فمن الله عز وجل وما كان من خطأ فمني والله المستعان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا